و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ان التعلم والتعليم و ا ل ا س ت ف ا ل ة والايمانه والتفت على ن ل ش ق ب في كتاب الله تعالى والتعالى والدلاله على الخير بقاءته ومرضاته وحبه وثوابه س ب ح ا ه وتعالى ولقد عرفنا في ا ل م ح ا ض ر ة الشاكرا ان الاعتراضات كلها ر ا ج ع ة إ ل ى المنع هذا هو م خ ت ا ر ه شيخ ا ل إ س ل ا م تبعا للتاج السلوكي و الذي ر آ ه ابن الحاجب انها تعود إ ل ى المنع أ و ا ل م ع ا ر ض ة و ع ب ا ر ة ابن الحاجب في مختصره يقول الاعتراضات راجعه إ ل ى منع أ و م ع ا ر ض ة و إ ل ا لم تسمع امام الاعتراضات ر ا ج ع ة إ ل ى منع أ و م ع ا ر ض ة و إ ل ا لم تسمع هذه ع ب ا ر ة ابن الحاجب في مختصره لكن الذي ذهب إ ل ي ه شيخ ا ل إ س ل ا م تبعا لصاحب ا ل أ ص ل أ ن ه ا ر ا ج ع ة ل ل م ن ع ل أ ن ا ل م ع ا ر ض ة ع ب ا ر ة عن منع ل ل ع د ة عن الشريعه ا ل م ع ا ر ض ة ع ب ا ر ة عن منع العله ن ا ل ثم بعد ذلك تحدثنا عن مقدم الاعتراضات و هو الاستفسار و هو اول اعتراض ب د أ به ابن الحاجب في مختصره اول اعتراض ب د أ به ابن الحاجب في مختصره و هذا هو الاستفسار تمام و ذكرت لكم الخلاف هل يعد من, من الاعتراضات ح ق ي ق ة أ م لا على كل حال من الاعتراضات ل ي س ت ف س ا ر يعني طلب التفسير قال و هو طلب طلب ماذا طلب معنى لفظ ورد في دليل المستدب ل غ ر ا ب ة أ و إ ي ش او اجمل بسبب غ ر ا ب ة أ و بسبب إ ي ش او بسبب ج م ل بعد ما عرفنا تعريفه نحن ذاك شرحنا ه ب ن ا ن ا فيه ان شرحه او لا شرحت طيب على ا ل ا ل حابب اشير ا ل ل أ س ئ ل ة هذه و بعدها نشرحها تمام ركزوا معي اول ح ا ج ة هل يلزم المعترض بيان ا ل غ ر ا ب ة و ا ل إ ج م ا ل ام لا نعم ما يقبل الاعتراض بالاستفسار إ ل ا إ ذ ا بين المعترض ا ل غ ر ا ب ة أ و ا ل إ ج م ا ل ل أ ن ا ل أ ص ل عدم ا ل غ ر ا ب ة و عدم لا إ ج م ا ل هل يكلف المعترض بيان تساوي المحامل ما يلزمه ان يبين أ ن هذه المعاني م ت س ا و ي ة ما ي ل ز م لا يلزمه ذلك الاصح أ ن ه ما يلزمه ي ش ذلك الجواب جواب ا ل ا س ف س ا ر ماذا ي ك و ن جواب ا ل ا س ف س ا ر الجواب ا ل أ و ل ببيان عدم الاجمال و ا ل غ ر ا ب ة الجواب الثاني التفسير بمحتمل التفسير باه بمحترم ا ر ب ع ة هل يقبل قول المستند يلزم ظهوره في مقصدي الصحيح انه لا, يلزم قول لا يقبل قول المستند يلزم ظهوره في مقصدي إ ل ا ببيان دليل الظهور و دليل الظهور لا بد أ ن يكون من نحن او قرينا تدل على ظهوره في مقصدي أ م ا ب ا ل ن ز و م وبالاتفاق لا لا يلزم منه ع ش لا يلزم ذلك تمام طيب ا ل آ ن نقرا أ بسم <تصفيق> قال لا إ ل ه الا الله قال والاعتراضات طيب قالوا قال ومقدموها اين وقفنا بالضبط عندكم والمقارنه ة لا يقبل طيب ب ش ر ح ذاك شرح ش ر ي ع ة أ ق ر أ ه مع الشرح شرحا شريعا ما بعده متعلق م ا قبله أ و ل شيء عرف قالنا بين أ ن المتقدم على الاعتراضات أ و المقدم من الاعتراضات هو الاستفسار قال فهو ط ر ي ع ة للاعتراضات ك ط ر ي ع ة الجيش ما هو الاستفسار قال طلب وهو ذكري معنى ا لفظ ل وهو طلب ذكري معنى ا ل ل ف ظ ل غ ر ا ب ة أ و إ ج م ا ل طلب ذكري معنى ا لفظ ل إ م ا ل غ ر ا ب ة و إ م ا إ ي ش ل إ ج م ا ل تمام طيب قال هذا هو الاعتراف هذا هو الاستفسار طيب قال وبيانهما ل ل غ ر ا ب ة و ا ل إ ج م ا ل على من على المعتذب في ا ل أ ص ح و يلزمه لا يتم الاعتراف بالاستفسار إ ل ا إ ذ ا بين وجه ا ل إ ج م ا ل أ و بين وجه لا ا ل غ ر ا ب ة قال لماذا إ ي ش السبب قلت منه على المعترض ل ي س على المستدل قال ل أ ن ا ل أ ص ل عدمهما يعني ل أ ن ا ل أ ص ل عدم ا ل غ ر ا ب ة و ل أ ن ا ل أ ص ل عدم ا ل ا ج م ا ل وقيل على المستدل ل بيان وعدمهما ليظهر دليله هذا مقابل اصح النوع على المستدل و الاصح النوع على من على المعترض هذا ا ل ص ا ل هل ي ن ز م المعترض بيان الغرابه ا ل ا م ا ل ام لا يلزمه و لا يلزمه يلزمه في ا ل أ ص ح طيب بعده هل يكلف أ ن يبين أ ن المحامي ا ل م ت س ا و ي ة يعني أ ب عن ا ل م ح ا م ل يعني ما يحمل عليها اللفظ يعني المعاني التي سيحمل عليها اللفظ المعاني التي سيحمل عليها اللفظ هل يشترط أ ن يبين أ ن ه ا م ت س ا و ي ة أ و لا قال ولا يكلف المعترض ب ا ل إ ج م ا ل بيان تساوي المحامل ما يلزم تمام ما يلزم أ ن يبين أ ن المعاني م ت س ا و ي ة قال المحقق ل ل إ ج م ا ل المحقق ل ل إ ج م ا ل هذا نعت نعت ليش لتساوي المحامل تساوي المحامل هو المحقق ل ل إ ج م ا ل يعني لا إ ج م ا ل إ ل ا إ ذ ا تساوت ليش المحامل طيب قال لنا طيب منه قال لعسر ذلك عليه لعسر قال و يكفيه في بيان ذلك إ ن أ ر ا د التبرع به يكفيه في بيان ذلك إ ن أ ر ا د تمام التبرع به أ ن ي ق و ل ا ل أ ص ل بمعنى الراجع عدم تفاوتها أ ي عدم تفاوتها أ ي المحامي عدم تفاوتها أ ي عدم تفاوت ايش المحامي وان عارضه ا ل م س ت ج ل بان ا ل أ ص ل عدم عدم الاجمال ا ل أ ص ل عدم تفاوت المحال تمام قال و ي ن عرض ا ل م ص ي ب ة أ ن عدم يعني هذا التبرع هذا تبرع من من هذا تبرع من المستدل يا ج م ا ع ة هذا ع ب ا ر ة عن تبرع من المستدل تبرعا من المستدل يقول ا ل أ ص ل عدم الاصل عدم وتب... عدم تفاوتها و لا يجب عليه ذلك يكفي انه يقول هذا اللفظ يحتمل لهذا المعنى و هذا المعنى ان اراد ا ل ت و ر ع يقول على الاقوى ا ل أ ص ل وعدم متفاوتها يعني أ ن ه ا م ت س ا و ي ة ما اذا كانت م ت س ا و ي ة معناه ان هذا هو ا ل إ ج م ا ل هذا هو ا ل إ ج م ا ل طيب بعد ما انتهينا من هذا ا ل آ ن س ن أ ت ي إ ل ى جواب ا ل إ ج م ا ل جواب ا لماذا ا س ت ل يكون جواب الاستبصار الجواب ا ل أ و ل بيان عدم ا ل غ ر ا ب ة والظهور بيان عدم ا ل غ ر ا ب ة و ا ل إ ج م ا ل الجواب ا ل أ و ل ان يبين المستدل عدم ا ل غ ر ا ب ة و ا ل إ ج م ا ل قال فيبين قال فيبين المستدل عدمهما ما معنى عدمهما أ ي الغرابه و الاجمال اي عدم ا ل غ ر ا ب ة و عدم ايش ا ل إ ج م ا ل حيث تم الاعتراض عليه بهما إ ذ ا اعترض عليه بالاثنين إ ذ ا اعترض عليه ب ا ل غ ر ا ب ة يبين عدم ا ل غ ر ا ب ة إ ذ ا اعترض عليه ب ا ل إ ج م ا ل يبين عدم اعترض عليه بالاثنين يبين عدم هذا وعدم هذا طيب لكن لا بل يبين هذا بدليل لا بل يبين ه بدليل ق ا ل ب أ ن يبين م ه و ر اللفظ في م ق ص و د ه يقول هذا اللفظ و ظاهر في مقصودي بهذا اما بنقل عن ا ل ل غ ة أ و عرف شرعي أ و غيره تمام أ و غير العرف الشرعي مثل مثل عرف الاستعمار أ و ب ق ر ي ن ة من القرائن تمام كما إ ذ ا اعترض عليه ا ل آ ن هو قالس الوضوء ق ر ب ة و كل ق ر ب ة لا بد له مني ن ة إ ذ ن الوضوء لا بد له من ايش مني اعترض عليه ب أ ن الوضوء لفظ مجمل يطلق على معنيين على السواء وهما ا ل ن ظ ا ف ة و غسل ا ل أ ع ض ا ء ليش ا ل م خ ص و ص ة فيبين يقول ا الوضوء ظاهر في مقصودي وهو غسل ا ل أ ع ض ا ء ا ل م خ ص و ص ة لماذا ل أ ن ه ح ق ي ق ة ش ر ع ي ة فيه لماذا ل أ ن ه ح ق ي ق ة ش ر ع ي ة لانه ح ق ي ق ة ش ر ع ي ة جميل طيب هذا الجواب ا ل أ و ل قال فيقول قال كما إ ذ ا اعترض عليه في قوله الوضوء قربه فلتجب ا فيه ا ل ن ي ة ب أ ن الوضوء م ط ل ق على ا ل ن ظ ا ف ة يطلق على النظافه وعلى ا ل أ ف ع ا ل ا ل م خ ص و ص ة فيقول حقيقته ا ل ش ر ع ي ة الثانيه وهو ا ل أ ف ع ا ل ايش غسل ايش فعل ا ل أ ف ع ا ل ايش ا ل م خ ص و ص ة من غسل الوجه إ ل ى اخر الجواب الثاني الجواب له الثاني الجواب الثاني أ ن يفسر ر ك ز و معي أ ن يفسر اللفظ الغريب بمحتمل معناها ان يفسر اللفظ الغريب بمعنى ي ح ت م ل ه ا ل ل ف ظ أ م ا إ ذ ا كان ما ي ح ت م ل ه ا ل ل ف ظ ماشي م ن ه واحد قال ر أ ي ت أ س د ا و م ش تقصد م ر أ ي ت أ س د قال حمار <تصفيق> هذا تفسيره هل يقبل لا يقبل ل أ ن ه لا يحتمله اللفظ لا ب ا ل ح ق ي ق ة ولا بالمجاز هذا لا يقبل لا يقبل تفسير اللفظ تمام بما لا ي ح ت م د تمام لما واحد قال زوجته اسقني ي ماء لذلك ص د ت الطلاق <تصفيق> هل يكون كنايه الطلاق هذا ما يكون كنايه الطلاق ل أ ن اللفظ لا يحتمله أ ب د ا واحد قال اخرجي من بيت اذهبي الى بيت ادم لا باس هذا لا فضيحته لا فضيحته من ا ل ط ا هذا ا ل ط ل ق اذن ركزوا معي ا ت ب ه و ا اذن ركزوا معي اذن لا يقبل التفسير الا بماذا الا بمحتمل يعني م ع ن ا ه ا محتمل يعني معنى يقبله ا ل ل ف ط يحتمله ا ل ل ف ط معنى يحتمله ل ف ظ عن طريق ا ل ح ق ي ق ة و عن طريق المجاز او بقليله اما اللفظ الذي لا يحتمله ل ف ظ فلا يقبل عجيب هنا ابن الحاجب <تصفيق> ابن الحاجب م ن في مختصره يقول من فسر اللفظ تمام لما لا يحتمله قال هذا لعبد ل لا ع ب ا ر ة ج م ي ل ة ج ا ي ش يقول ع ب ا ر ة ج م ي ل ة ابن الحاجب ع ب ا ر ة ج م ي ل ة يقول هم قال و أ م ا تفسيره بما لا يحتمله ل غ ة فمن جنس اللعب هذه ع ب ا ر ة ابن الحجر قال عند المصنف و ط ا ئ ف ة فلا يسمع لا يسمع تمام هذه ع ب ا ر ة ابن الحاسد في مختصره انا قيل ا ل ش اسمع ق ي ه وبغيره يعني وبغير ه محتمل منهم حتى وان قام يحمل لهم قيل تمام ض ع ي ب ليش ا ش ت ل ي لكم قالوا ان غايه الامر انه نطق ب ل غ ة ج د ي د ة و ا ل ل غ ة ا ص ط ل ا ح ي ة لا مانع لكن هذا قول ضعيف من ا ل ل غ ة ا ل ص ل ا ح ي توقفية قال إ ن غ ا ي ة ا ل أ م ر أ ن ه ناطق ب ا ل ل غ ة ا ل ج د ي د ة ولا محظوره في ذلك قال لك بناء على أ ن ا ل ل غ ة اصطلاحيه هذا ر د قال ب أ ن ه فتح باب لا ي ن س د لو فتحنا هذا بتتغير كليا بيت بيتكلم بكلام يقول مض... اصطلاحي كذا منصولها اصطلاحي كذا منقول انسجم ر أ ي ك اذيبا ر أ ي ك أ س د ر ا لا ي ت اصدقاء لا رايت لا رد شجاع ولا حسد حيوان مفرس ايش رايت قال رايت حمار ايش هذا ل ف م لا يقبلون ل يقبل؟ ف م قال هذا اصطلاحي هذا من و ا ا ل ح جنس اللعب هذا من جنس الاش من جنس, جنس اللعب والذين ت جوزوه انما ت جوزوه م ن ا ن على أ ن ا ل ل غ ة اصطلاحيه والصواب أ ن ه ا توجيه ف ي كما تقدم معنا تمام في ا ل ك ت ا ب ة في مباحث الكتاب طيب ت ه ي ت من المساله لا بنات بمساله اي المساله هذه لا ادرك اسمعي الان السؤال هل ي ق ب ل قول المسلم ان ي ز م ظهوره في م ق ص د ي يعني الان هو ايش يقول يجيب جواب جديد ايش ب ي ق و ل و اسمعوا يقول أ ن ت م الان ل الامه يطلق على ا ل ن ظ ا ف ة اثنين ا ل أ ف ع ا ل ليش ا ل م ق ص و ص يطلق على ا ل ن ظ ا ف ة وعلى ا ل أ ف ع ا ل ليش قال اسمع بما أ ن ن ي أ ن ا و إ ي ا ك متفق تمام متفقين على ه ن ه ا ل ن ظ ا ف ة غير مراد ومختلفين في ا ل أ ف ع ا ل ا ل م ق ص و ص ة تمام يلزم من الاتفاق على هذا دون هذا أ ن يكون ظاهرا في هذا يلزم من الاتفاق على هذا دون هذا أن يكون, ماذا؟ ان يكون ظاهرا ً في هذا المعنى ل أ ن هذا المعنى متفق على عدم ارادته هذا المعنى هو المختلف اذن هذا بزيد بدرجه ا ن ا لا ينتظرنا بالظهور في هذا بدون نقل باللغه بدون ق ر ي ن ة أ ب د ا ً بدون أ ي شيء هل يقبل هذا او لا يقبل هنا حكى الخلاف ابن الحاجب حكى الخلاف بدون ترجيله ن ا شيخ ا ل إ س ل ا م سيرجع ولم يذكر كاجدين س ل و ف ي ترجيحه لا في رفع الحاجب ولا ابن الحاجب ذكر ترجيح بل ذكر شيخ ا ل إ س ل ا م الترجيح له عن شيخه الكمال بن الهمام ذكر ا ل ترجيح عمل عن شيخه الكمال بن الهمام ا ق ر أ واضح بسم الله、طب. アメリカの人は何と言っても面白いし、ありがとうございます。 أ و قرينه كان لا لا أ و قرينه ك أ ن يقول ك أ ن يقول ك أ ن يقول ا ل آ ن عندك ماقول ما القول هذا اطرحه بان قوسين ك أ ن يقول ك أ ن يلزم ق و ي ل ظهوره في مقصدي ل أ ن ه غير ظاهر في ا ل آ خ ر اتفاقا نعم فلو لم يكن ظاهرا في مقصدي لزم ا ل ا ج م ا ل どこであんなに違うのか。<Yeah. S 2> وقوله د ل ا نقل او ق ر ي ن ة اظهر في المراد من قوله دفعا لاجمالي شيء المعاني عليه الان الان واحد الضوار على من عدم متفق إ ذ ن بما أ ن هذا متفقين على عدم الظهور فيه يقول هو يلزم ق و هو ي ل أن يكون ظ ان ه ر ا في مقسودي يلزم أ يكون ظاهرا في, في مقصودي هل هذا الجواب يقبل منه قال لا المختار أ ن ه لا يقبل منه هذا ما دام انه ما أ ت ى لا بنقل من ل غ ة ولا من عرف ولا من قرينه يدل على أ ن معناه ظاهر لا يقبل منه هذا قال والمختار أ ن ه لا يقبل من المستدل إ ذ ا وافق المعترض ب إ ج م ا ل اللفظ على عدم ظهوره في غير مقصد إ ذ ا وافق المستدل قال أ ن ا و ا ف ق أ ن ه غير ظاهر فيش في ن ظ ا ر تمام قال دعواهم ظهور في مقصد يعني قال ينسى من انني متفق معك في هذا أ ن ه يكون ظاهر فيش قال دعواه أ ن يدعي الظهور له في مقصده يعني في مقصد مقصده و ما قصده بلا نقل عن ل غ ة و عرف شرعي أ و ق ر ي ن ة تدل على المعنى ك أ ن يقول اين ما ق ل القول اسمع يلزم ظهوره في مقصده يلزم ظهوره في ايش في مقصد لماذا ل أ ن ه غير ظاهر في ا ل آ خ ر اتفاق غير ظاهر في هذا بالاتفاق إ ن ن ي لنسل منه أ ن يكون ياتفاقه أ ن يكون ظاهرا في إ ي ش تمام ظاهرا、فيها. في ه ايش ل و إ ل ا ما بيكون إ ي ش قال و إ ل ا لم يكن و تمام و إ ل ا يكون ظاهرا في م ق ص د ز م الاجمال يعني أ ن ت ا ل آ ن يقول للمعترض ك ي ق و ل ل أ ن ت تقول اللفظ لا م ج م ل أ ن ت تقول اللفظ م ج م ل نعم انا أ ق و ل اللفظ م ج م ل أ ن ا و إ ي ا ك ا ل آ ن متفق ك م ع انا و إ ي ا ك ركزمعين متفق على ايش تمام متفق على انه غير مراد ا ل ن و ا ف ه ي ن ز ل من اتفاق على هذا ان لا يكون ظاهرا فيه فكون غير ظ ا ه ر في هذا ي ن ز ل منه ان يكون ظاهرا في هذا فان لم تقل انه ظاهرا في هذا لما كان مجمل وانت تدعي انه مجمل ه و ي ع د عليه بهذا الرد من دون ما ينظر لا من ل غ ة ولا منعه فيما يدل على مدعه فيما يدل على ماذا على مدعه ايها إ ذ ن هذا ما اقول القوله كان يقول يلزم ظهوره في م ق ص ر ي ل أ ن ه غير ظاهر في ا ل آ خ ر ل أ ن ه غير ظاهر في ا ل آ خ ر اتفاقا فلو لم يكن ظاهرا في م ق ص ر ي لزم الاجمل لماذا لزمت اجمال طيب قال لماذا ما يقبل هذا لماذا قلتم انه ما يقبل من ه ذ قال وانما لم تقبل لانه لا اثر لهذه الملازمه لا اثر لهذه الملازمه بعد بيان المعترض الاجمال انتم قلتم ان على المعترض بيان الاجمال بعدما بين المعترض الاجمال لا اثر لهذه ا ل م ن ا ز م ة هذه الملازمه لا اثر لها ذ ه ل لا اثر لهذه ليش لا اثر لهذه ا ل م ن ا ز م ة أ ب د ا ولا اثر لها في دفع المعترض بل ما يندفع الاعتراض إ ل ا كما ق ل ن ا لا بد أ ن يبين ان يجيب عنه أ ن يبين من ا ل ل غ ة أ و قرينه تمام أ و عرف لانه ظاهر في مقصده في مقصوده قال وقيل تقبل دفعا ل ل إ ج م ا ل القول الثاني قال لا يقبل تمام دفعا ل ل إ ج م ا ل حتى ندفع ا ل إ ج م ا ل حتى ندفع دعوه ا ل إ ج م ا ل لماذا ل أ ن ا ل إ ج م ا ل خلاف الاصل قال هذا كله الخلاف محله اذا لم يكن اللفظ الذي أ ت ا ى بهم الدليل مشتهر انه مجمل اما اذا كان مشتهر انه مجمل هذا ما يقبل جزما لا بد من دليل مثل ايش الامور المشتهره من اجمال مثل القرى والعلم قال ومحله اذا لم يشتهر اللفظ بالاجمال فان اشتهر به كالعين والقرء لم يقبل ذلك جزما ما يقبل ابدا لم يقبل ذلك جزما بدون ايش بدون خلاف ثم يقول وترجيح عدم القبول لما قال والمختار انه لا يقبل من س ي ا د ة ي على جمع التوامذ د ه شيخه؟ الهمام ه شيخنا من الكمال بن الكمال ا الحنفي الأصولي الفقه إمام الحنابلة بمصر بالإسكندرية إمام جليل بمصر له ولكن الفقه يقول <تصفيق> حنف لك ان ل ح ف ت ل ح ن د ث عن ا ل م ا ا ل م ي ن في ه ذ ا ا ل ك م ا ل ابن ه م ا م له ي ن و ل ت ك ر ي ر في أ ص و ل ا ل ف ق ه ان ل ج ا م ع ب ي ا ل ص ل ا ح ي ا ل ش ا ف عن ي ة و ا ل ا ب ج م ي ل جدا واعتنى به, واعتني به شرحا ً خصوصا ً ح ن ف ي ة ح ن ف ي ة الحرمين م ك ة ا ل م ك ر م ة اهتموا بهذا الكتاب فشرحوه ع د ة شروحات من جملتها تيسير التحرير هذا الكتاب التحرير هذا ت م ي ن جدا ل أ ن ه جمع بين اصطلاحي ا ل ش ا ف ع ي ة و ل ي ش الحنف وهذا وهو حقيق بذلك وله كتاب أ ي ض ا ً له متن وفي ا ل ع ق ا ئ د اختصر قواعد سيدنا الغزالي جميل جدا وله فتح القدير وعلى كل حال آل ا ل ش ا ف ع ي الكبير ا ل شيخ ا ل إ س ل ا م ذ ك ر ي ا الابصاري يدنكم أن ل م ذ ا ه ن و و اخذ بعضهم وصول أيش؟ لا وصول عنه وصول التين. رضي الله عنهم اجمعين ما؟ حتى اليوم ياخذون حتى اليوم ياخذون بلا شك حتى اليوم ياخذون أ خ و ن حتى ل ي ي و م أ ح تمام ى ا ل ي و يأخذون ت م ت م الشاهد م ف ا هنا يعني كيف احترام العلماء بعضهم و المذاهب ا ل أ ر ب ع ة كلها ك ت ل ة و ا ح د ة و مدرسها و ا ح د ة تمام و هي مذاهب أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة التي يتم علينا أ ن نحافظ عليها جميعا نحافظ عليها و أ ن نشده من أ س ر أ ص ح ا ب ه ا تمام و هي م ن ت ش ر ة في عموم العالم ا ل إ س ل ا م ي و كل ب ل د ة تمام سائد فيها مذهب من المذاهب و لم نسمع يوم من ا ل أ ي ا م ب أ ن ه قامت حرب بين ا ل ح ن ف ي ة و ا ل ش ا ف ع ي ة و بين المالكيه تمام على اقرار ما, ما يعني يقوله البعض من إن, ان هذه المذاهب فرقت المسلمين أي لا ل ى تفرقه المسلمين يعني هكذا يعني الذين يعني يعني يريدون تشويه ا ل إ س ل ا م بل من بعض أ ب ن ا ء ا ل إ س ل ا م بل من بعض الذين يدعون ا ل ر س و ع ع ل ى الكتاب و ا ل س ن ة يقولون أ ن هذه المذاهب فرقت المسلمين أنها لهم هذا أ ي ن هي التفرقه نسال الله ا ل ع ا ف ي ة و السلامه بل هي, هي التي جمعت و حافظت لنا على هذا التراث الفقهي العظيم و جعلت ا ل ش ر ي ع ة و ا س ع ة و ص ا ل ح ة لكل زمان و مكان هذه ط ر ق ا ل ا ج ت ه ا د ي ة هذا ا ل س ع ة ا ل ك ب ي ر ة و التراث الكبير الذي تركه لنا آ ئ م ت ن ا رحمه الله عليهم رضوان الله عليهم ح ق ن ا بهم في خير و ع ا ف ي ة آ م ي ن اللهم آ م ي ن قال وقولي بلا نقل أ و ق ر ي ن ة تمام أ ظ ه ر في المراد من قولي دفعا ل ل إ ج م ا ل يعني لما قال هنا ولا يقبل كما ع ن المختار أ ن ه لا يقبل بلا نقل من, من بلا بلا نقل أ و ق ر ي ن ة لما قال بلا نقل او قرينه احسن من قولي ولا يقبل دفعا ل ل إ ج م ا ل لا بلا نقل أ و إ ي ش أو قرينة. اذا ما في نقل او قرينه ما يقبل هذا منه ابدا, ما يقبل منه أبداً. الان بعد هذا ساتي معكم الى جمعي الان انتهينا من الاعتراضات فرنسا ن ت ه ي ن ا من الاعتراضات ا ع ت ر ا ض ا ت هذه انتهينا ا ل ا ن بناتي انتهت الاعتراضات كلها ترجع الى س ب ع ة ارسال الى س ب ع ة ايش ارسال انا ا ف ح و الصبور ا ف ح و الصبور ل واحد لو حد منكم تفيد ويسويها لنا في د ا ي م ن يكون ي ممكن يبغاه أ ق ر ب و ا شمحنات الذي هذا و الاستفسار الاستفسار ه أول شيء. لأن طلب طلبت طلبت. هذا أول شيء اول ل م ق ص د منه ط ب طلب معنى ي شيئ طلب أول معنى هذا ش بعد الاستفسار ي أ ت ي هل يجوز القياس ام لا, يأتي أم لا. وهنا ي أ ت ي اثنين ا ل م ق د م ة ا ل أ و ل ى من القياس مقدمات القياس الكزبونيين هذه الاعتراضات على مقدمات القياس دعوى ان حكم الاصل ل هذه اول مقدمه من مقدمات القياس المقدمه ا ل ث ا ن ي ة من مقدمات القياس دعوى أ ن عله الاصل كذا م و ج و د ة في الفرعون ج و د ة فני؟ هذه المقدمه ة الثالثه هذه المقدمه ة الرابعه م م المقدمة ق د ة الثالثة ة تمام المقدمه ا ل ر ا ب ع ة تمام دعوى ان عله الاصل م و ج و د ة في الفرعون ا ل م ق د م ة ا ل م م ق د ة ا ل ر ا ب ع ة د ع و ة ت م ا د ع و ة وجود الحكم في الفرع هذه هالي المقدمه ة ا ل ر ا ب ع ة المقدمه ا ل خ ا م س ة د ع و ة أن ه ذ ان هو المطلوب أ هذا هو ليش؟ هالي المطلوب هذه هي الخبز اذن إ ا اسمعوا ارقصوا معي هم الاثنين هذه لا ت أ ت ي على مقدمات القياس أ و ل شيء الاستفسار طلب معنا باب هل يجوز الاحتجاج بالقياس يا م ا ن ه فساد الاعتبار يا م ا فساد الوضع هذه هي مقدمات القياس كم هي م ق د م ا ت القياس ا ل آ ن صارت خمس أ و ل مقدمه ينشي د ع و ة أ ن حكم ا ل أ ص ل كذا الاعتراضات كلها ت ج ي ء لا نسلم أ ن حكم ا ل أ ص ل كذا لا نسلم أ ن حكم ا ل أ ص ل مما يجوز تياس فيه لا نسلم أ ن حكم ا ل أ ص ل ليش معلم بعده جدا جدا جدا تمام ترتيبا عجيبا شيخ ا ل إ س ل ا م ي تمام ر ح م ة الله ت ا ج الدين ا ل س ب ك ي فكيف إ ي ش تدخل فيها هذه بنسويها إ ن شاء الله نكون في جدول بنسوي هنا م ق د م ة القياس كذا الاعتراض بيان الاعتراض تمام الاعتراض بيان إيش؟ ي ب الاعتراض ن ا بكتبها أ ن ا في و ر ق ة إ ن شاء الله صورونها ب سويها أ و أو... شو؟ شو؟ إ ن ه ا جداول ا كذا ق تصعب عليك في ا ل ك م ي و ت ر لكن إ ن شاء الله بحاول الناس ت ت ح م تمام إ ذ ا صارت كم مقدمات القياس عندك خمسه تل... ايش ا ل م ق د م ة ا ل أ و ل ى دعوى حكم ا ل أ ص ل دعوى ان حكم ا ل أ ص ل كذا ل م ق د م ة ا ل ث ا ن ي ة دعوى أ ن ع ل ة ا ل أ ص ل كذا ا ل م ق د م ة ا ل ث ا ل ث ة د ع و ة أ ن عله ا ل أ ص ل م و ج و د ة في ا ل م ق د م ة الرابعه دعوى ان الحكم تمام أ ن الحكم موجود في ليش الفرع يعني فيوجد الحكم في الفرع اه تمام ا ل م ق د م ة ا ل خ ا م س ة وهو ايش تمام, تمام بعدما يثبت الحكم في الفرع يقول و ذلك هو المطلوب المط ذلك هو ا ل ا ش هذه المقدمات, المقدمات. الخمس تدخل تحتها, تحتها كلها الاعتراضات بلا شك أ ن دعوى حكم الاصل متعلق بشروط حكم الاصل دعوى أ ن ع ل ة الاصل ث ل ا ه ذ ا متعلق بالعله دعوى ان عله الاصل موجوده في الفرح هذا متعلق بالفرع دعوى بوجود الحكم هذا متعلق بالفرع د ع و ة أ ن هذا هو المطلوب هذا متعلق بالمناظرات هذا متعلق بالمناظرات ش ب ا ل ن ت هذا هنا هو ا ل أ م ر كذلك هذا ا ل أ م ر كذلك تمام واضح إ ن شاء الله أه؟ طيب لا اله الا و الله و صل وحده ورسوله <تصفيق> كم في الساعه هذا منكم خمسة خ م س ة و س ت ة وعشرين طيب هذا, هذا بهذا العرض ايش ر أ ي ك م هكذا أ ح س ب ه هذا أ ح س ن كل واحد وهذا ذكره من ذكره تاج الدين السبكي مثلا اصف انظر ما يورد ع ل ى المقدمه ا ل أ و ل ى تمام ما يرد على المقدمه الاولى تمام منع حكم ا ل أ ص ل ا ل ت ق س ي ل ما يرد و على ا ل م ق د م ة ا ل ث ا ن ي ة تمام ا ل م ق د م ة الثانيه ب ش ر ا كل ما يدح في العلة. يقدح في ا ل ع ل ة ايش ا ي ي د ح في ا ل ع ل ة واحد منع وجود ا ل ع ل ة منع كونها ع ل ة بيان عدم ت أ ث ي ر ه ا وجود المعارض عدم ا ل إ ف ض ه عدم الظهور عدم ا ل م ب ا ط ا ل ن ق ض الكسر عدم العكس كم عددها ع ش ر ة عشره هذه تجي ء على ايش على ا ل د ع و ة أ ن ا ل ع ل ة في ا ل أ ص ل هكذا طيب المقدمه الثالثه ايش هي دعوه وجود العله في الفرع دعوه وجود ا ل ع ل ة في الفرع واحد لا اسلم وجود العله في الفرع تمام ا ل م ع ا ر ض ة بايش بعله بنقيض ب ن ق ي الحكم في الفرع تمام ال ال ال المنع بعدم مساواه ل الفرع ل ل أ ص ل تمام تمام او باختلاف جنس ا ل م ص ل ح ة هذه كلها تاتي على إ ي ش طيب المقدمه الرابعه فيوجد الحكم في الفرع تمام يوجد الحكم في إ ي ش في و ج د الحكم في إ ي ش في في الفرع هذا ي أ ت ي القلب ي أ ت ي هنا إ ي ش القلب يجري ياتي هنا ل السابع ما يرد على ق و ل المسند بعد اثبات الحكم في الفرع يقول وذلك هو المطلوب وذلك هو المطلوب نال وهذا ياتي فيه ا ل ق و ل بلا ب ا ل م و س ي كل ه ذ الاعتراضات تنقل تحت هذا فتقولي ل فساد الوضع وفساد الاعتبار أ ق و ل لك ياتي هنا هل هذا يجري فيه الرياس او لا تمام إ ن كان على العموم فهو فساد الاعتبار و إ ن كان على الخصوص او فساد له الوضع وقبله الاستفسار ا ل ت ق س ي م ي ان ياتي في منع عله حكم الاصل باش、بتاك. كلها تدخل تحت هذا ا ه كلام جميل ياتي واحد ب يقول يا استاذ عاده حاجه اسمها التركيب له مركب الاصل ومركب الوصف ه ن ا التركيب يرجع الى المنع التركيب يرجع الى ا ل ا م ع اما منع حكم الاصل او منع ع ل ة ل ه منع ش منع ل ة الاصل ق ا ل و أ م ا تركيبه فليس سؤالا ب ر أ س ه ف إ ن ه اما مركب الاصل وذلك راجع إ ل ى منع حكم الاصل أ و منع العليه أ و مركب ا ل و ص ف ة و م ا راجع إ ل ى منع الحكم او منع وجود ا ل ع ل ة في ا ل ف ر ق بس هذا الكلام من ذكره هذا ذكره تاجدين ا ل س ب ك ي في رفع الحاج صفحه كم صفحه أ ر ب ع م ئ ة و أ ر ب ع ة و أ ر ب ع م ا ئ ة و خ م س ة طبعت الدار ك ب طبع الدار الكتب العلمي دار الكتب العلميه ذكر هذا في طبعت دار الكتب العلميه ان شاء الله بنسويه بنسويه في جدول وفي ا ل م ح ا ض ر ة إ ن شاء الله بنناقشه طبعا طيب الان اللي بيجي معنا ركز معي ا ل آ ن الباقي هذا ي ل مانع ن ل خ ا ت م ة تعرفون إ ي ش ي بيجي هذا ع ب ا ر ة عن مصطلحات نعطيكم ن ظ ر ة ع ا م ة عنها حتى يكون جاهز ن ا إ ن شاء الله ما باقشه يأخذ خمس بس دقائق عندي بس. والاثنين. لأن الاثنين آخره آخره. نحن في ساعة. لكن ن ي الان ث ا ي ع ي بقي ن المبحث ا ا ث ن ن ي خ ي س ا ل ت و ا ل ن ن لأن ي ا ل ث ن ي ن نحن آخر آخر ف ي سعية ا ل المبحث آ ن ت ي ج ي معنا هذا أ م ر مهم وهي المصطلحات التي يستعملها اهل الجلل ر ك <تركزومي> لان ي ذ م ا أن ا ل ق و ا ع د هذه من علم الجدل نحن نحتاج نتعرف ح ن ن على المصطلحات ا ل آ ن هذه البياتي مافي ع ب ا ر ة عن مصطلحات الجدل ايش ي أ ذ ا معنى في ا ل ب ن عندهم ا ل م ن ا ف ة ه هذه من المصطلحات الجدليه وعندهم هذه اسمها الغصب وعندهم هذه اسم ه النخب التفصيلي وفي عندهم حاجه اسمه النقد ا ل إ ج م ا ل ي وفي حاجه عندهم خ م س ة اسمها إيش؟ ا ل م ع ا ر ض ة تشبه ا ل م ع ا ر ض ة تمام س ت ة وفي شيء عندهم اسمه ا ل إ ن س ا ن وفي شيء عندهم ا ل إ ب ح ا ث كمصطلح كم م س ب ع ة مصطلحات هذه ب ي د ك ر ه ا لنا شيخ الاسلام د معنى هذه مصطلحات مصطلحات جدليه ة ت ح ص ل ا تحصل كتاب ولوك ر س ا ل ة اسمها ا ل ر س ا ل ة ا ل ش ر ي ف ي ة إ ن شاء الله أ ن ا بحضرها اريكم اياها ا ل ر س ا ل ة ا ل ش ر ي ف ي ة وش إ ا ل ر س ا ل ة تدبيها من ر س ا ل ة في آ د ا ب البحث و ا ل م ن ا ظ ر ة الشريف الجرجاني هذا الشريف الجرجاني يعني كلامه مختصر بديع جدا بالتعريفات اهو حنفيه اهو حنفيه تمام قولوا له الشريف الجرجاني ليش الشريف قولوا له الشريف لأنه ا ل ل ج ر ج ي ن ي قولوا له الشريف الجرجاني حسيني أنا ب ا ت عرف ع ل ي ه ا و ل ج ه ذ ا غصب ي ش معنى غصب يعني لما توقف من المستدير منصب ا ل ا س ت د ا د ف أ ن ت غصبته أ خ ذ ت حقه يسمى غصب ايش معنى المناقضه يعني المنع منع م ق د م ة من المقدمات هذا يسمى م ن ا ق ض ة ويسمى نقض تفصيلي إ ن كانت منع م ق د م ة بعينها يسمى مناقضه ويسمى نقض تفصيلي و إ ن كان ن ق ض م ق د م ة لا بعينها يسمى نقض إ ج م ا ل ي تمام التسليم بالدليل مع إ ق ا م ة الدليل بالنقيض أ و الطي هذا يسمى م ع ا ر ض ة يسمى ا ذ ا ا ل م ع ا ر ض ة في نفسها ا ل م ع ا ر ض ة ربما تجمعي ا ل م ع ا ر ض ة التي في الاصول مع ا ل م ع ا ر ض ة التي في أ د ا ب البحث و ا ل م ب ا د ر ة نفسها ب ع د ي ا ل إ ن ج ا ب هذا خاص من المستند د للمعترض و ا ل إ ب ح ا ث من المعترض للمستند د لم تتكلم هذه الشيطان المصطلحات, في الدرس القادم يتحدث عن هذه المصطلحات. ب ن ت ح د ث عن هذه المصطلحات وما يتعلق بها ونحاول ب إ ن شاء الله نجيب لكم, لكم تقسيم الاعتراضات على مقدمات ا ل خ ي ا س والله اعلم بالصواب والمرجع ل